بسم الله الرحمن الرحيم الف لا اليم را تلك ايات الكتاب الحكيم كان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس و يبشر الذين امنوا ان لهم قد نصيرا عند ربهم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 ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدو الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم, شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون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 إِنَّ الَّذِينَ لاَ يَخْشَوْنَ لِقَاءَ اللَّهِ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَطَمِأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَن آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ إن الذين امنوا وعملوا الصالحات يهليهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعوا فيها سبحانك اللهم وتحييتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين وَيَأْجِلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُوا الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ إِطَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَا لِجَنبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا لَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّ ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ كذالك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائس في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء اناتي بقران غير هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا لا يحا الى ان اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله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 جَنَّاتٍ وَلَاتِفٍ أَرْضٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهُمْ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّي فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَنْتَظِرُوا إِنِّي لَعَنْ مِنْ الْمُنْ طيري واذا اذقنا الناس رحمه من بعد ضلال امسستهم اذا لهم مكر في اياتنا قل الله اسرع مكرا ان رسلنا يكتبون ما تنكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبه وفرحوا بها جاءت عليهم تاريخ عاصف جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فَلَمَّا انْجَاهُمْ إِلَٰهٌ يَدْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَخْرَجَ لَهُ زِينَةً فَيَسْقِيهِ دِيَارٌ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ لا ياكل الناس والانعام حتى اذا اخلت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم غادرون عليها اتاها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم ترن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين احسنوا الحسنى وزياده للذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا لله اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئه لمثلها وترهقهم ذله وترهقهم ذله ما لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فزَيَّنَ بَيْنَهُم مَّن قَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُم إِيَّاكَ تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنتُم لَا عَابِدِينَ هُنَالِكَ تَبْدُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ لَوْلَا هُمْ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُل لَّئِن من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يخرج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 قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ أم لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا اننا نظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القران ان يفترى من دون الله ولكن تصديقا الذي بين يديه ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيلا للكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افترى قل فاتوا بسوره مثله وادعوا من استطعتم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 وإن كلبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريئ منكم يَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يوم ما يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بنقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم موتا توفيا انك فإلينا مرجعهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء يا رسولهم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويطولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امه اجل اذا جاء اجرهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون فَأَلَمْ تَرَ أَنِ اتَاكُم عَذَابُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَّذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَفَمَّا إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ۚ أَلَا إِنَّكُمْ وَلَقَدْ كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَلَاهَا بَلْ خُلِدتُّمْ فِيهَا إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِنِّي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا نَدَامَتَهُمْ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الا ان لله ما في السماوات والارض الا ان وعد الله حق الا ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمونه يحيي ويميت هو يحيي ويميت واليه ترجعون يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفا جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا وخير رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آسين لِيَنَالُوا كَمَا عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَدُوفَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَلَا تَتْلُو مِنْهُمْ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَلَا يَعْزُبُ عَنِ الرَّبِّ كِن مِّثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 اَخْذُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَذِبًا عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمًّا ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تَنْظُرُوا فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكلبوا فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المندرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما جاءوهم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 ولا يحيي حي الساهرون قالوا اجئت لالتفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء بِهِ أَرْضٌ وَلَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى الْقُوا مَا أَنْتُم مُّرْقُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِالسِّحْرِ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِطُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فَمَا آمَنَ موسى اِلَّا ذُنِيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ أَنْ يَسْتَكِنَّهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ الْعَالِيَ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَجْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الكافرين واوحينا الى موسى واخيه ان تبوا قال قومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا انك اتيت في العون وملأه زينة واموال وقال موسى ربنا انك اتيت في العون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل في سبيلك ربنا ليضل عن سبيلك ربنا ظلم على اموالهم مشد على قلوبهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب اليم قال قد وجبت الدعوه فلا فاستقيما فاستقيما ولا تتبعن سبيل الذين لا أهلا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجلوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرب قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين آهلا قابلوا وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وانك سرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد فهو ان بني اسرائيل مبواصره ورزقناهم من الطيبات فم تَرَفُ حَتَّى جَاءَهُ الْعِيدُ إِنَّ رَبَّكَ قَضَى بَيْنَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ من قَبْلَكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 يعتنون قل انظروا ماذا في السماوات والارض ولا تغني الايات والندر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلو من طغرهم قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا ايها الناس اِن كُنتُم فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ